بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة همزة الذي جمع له وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبدن في الفطمة وما ادراك ما الفطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفتدة إنها عليهم مقصدة في عمد